وَاعْتَادَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ وَقَالَتْ خُرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَ مُؤَكَّرَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْ حَاشَ لِلَّهِ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَذَابَ بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَٰلِكُنَا الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَن نَّفْسِي فَاسْتَعْصَمَ ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنا ولا يقولن من الصاغرين قال ربي السجن احب الي مني ما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهم لاصب اليههم اسْمُ إِلَيْهِ وَأَكُمٌّ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَّلَ لَهُمْ مِنْ دَارِهِمْ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَا يَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حين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 يا صاحبي استجنئ أرباب متفرقون خير أم الله, أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها،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 فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهند يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خبر وأخر يابسات يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوا هَفْتُونِي فِي رُؤِيَايَ إِن كُنتُمْ, كنتم لِلرُؤِيَا تَعْبُرُونَ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامُ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ نَجَوْا مِنْهُمَا وَذَكَر بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونْ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سمان يَقُولُهُنَّ سَبْعًا عِجَافٌ وَسَبْعٌ بُلَّاتٌ وَسَبْعٌ بُلَاتٌ خُضْرٌ وَأُخَرُ يابِسَاتٌ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لعلهم قَلا تزرعونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُم فَذَرُوهُ فَمَا حَصَدتُم فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا, إلا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا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 ولاتمراه العزيز الان حصحص الحق انا راوته انا راوته عن نفسه وان انه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله وأن الله لا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ